ِكفتَ وَدتَتَّ بعُ خطَواتِ الشَّ الط إِهُ لَكُ دُ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ زَعْمِ دِمَاجَاءَتْ قُمْ الْبَيْنَاتَ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَ اللهَّغُ فِيلَ لِ مِنَ الغَمَامِ وَالمَل إِكَةُ وَقُضَ لَم وَإِلَ اللهَِّ تُجَعلُ مُ سَلبَن كما تيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد وَيُحِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَقُومُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ شيرين ومنذرين وانزل معهم وانزل معهم الكتاب بالحق ليقوما بين الناس في ما فيه وما تلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لمقرد تَنَزَّلُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ ادخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله طريب يس yes. ألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل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 أَ شيءَ أَو وَهُو خَيرلَكُمْ وَسَ أَتُ فيبُ شيءَي أَوْ وَقُووَ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 وَصَدُّ النَّاسِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُهُم بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القتل وَلَا يَنزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَاَنْتَ كَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ يَأْرُونَ مِن نَّفْعِهِمْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ لَّعَلَّكُمْ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولاتنك جوري مشركات ثا يومين ولا, ولا امه مؤمنه خير من مشرك ولو عجبتكم وَل تُمْ كِشُور مشكينَ حَومِنُ وَلَا عَبََدُ مُمُِ خَِرُ مِم مُشكِ وَلَا وَجَبَكُمْ يَكَادُ يَدْعُونَنَا إِلَّا النَّمَامُ وَاللَّهُ يَدْرِي إِنَّ الْجَنَّةَ وَالْمَوْعِدَةَ بِإِذْنِهِ وَيُبَرِّينَ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 إِذ تَطَهَر النَّ فَتَُّ مِنْ حَيث أَمَ رَكُ اللهَّ إِ اللهََّا يُحُ التَّوابِينَ وَيُحّونِ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وأنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله وفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا فَلَاقَ فَإِن اللهَّهَ سَمِي عَلِي وَالْمُطََّ قاتُ يَتَ رََّّصنَ بِأَنفُسِهَِّ فَل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق وَبِرَدِِّنَا فِي ذَلِكَ إِنَّ رَادُّ إِصْلَاحٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ نَبِ الْمَعْرُوفِ وَنَذَرِ الْجَانِ وَلغُ عَززٌ حَك فَلَاقُ مَ الرّوتَانِ فَإِم سَكُم بِمَعَرُ فيِ نَوتَت وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُ النَّاسَ إِلَّا أَن يَخَافُوا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح على من افتدى به تلك حدود الله فلا تعدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحيل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا كحْن دُود اللهَّ يبين آ قَم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقض ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا وذلك كُرُ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ تكُ اللهَّ وَعلمُ أَن نَض اللهَّ غذكُسَ إِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ يوعظ به كَانَ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَانِ دَ طُيُورٌ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَمْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ يُرِيدُ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعلى الموذود له رزقهن وتسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاع ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم لا تسلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والَّذينَ يُتَوَتَونَ مِنكُم وَيَذَعُونَ أَزوجَيةَ تَ رََّصُ النَّ بِيأَمفُوسجِ أَو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 وَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 عَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُم بُنًى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِفْقُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْفُقُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا عفوا الذي بيده عقدة لك وان تعفوا اقرب للتقوى وانا نسول فضل بينكم إن الله بِمَا تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن يوم فرجال نورك بنا فاذا امتم فلرب الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتو أونَ مِنْ قُم وَيَذَرُونَ أَزُجَ وَصيَةُ لِأَزُاجهِ متَعَنلَ الحَُ لِغائِرَ إِخْراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِمُطََّ قاتِ مَتَعُ بِالمَرُ فِي حًَّا عَلَ المُتَّقِين كَذَلِكَ يُبَينمَغُ لَكُم مُ أَاتِهلَ عََّكُمْ تَعَكِلُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرٍ الْمَوْتِ فَقَالُوا لَهُ رَبَّنَا مُتَّ قِتْ وَثُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا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 هُوَ مُبْعَثٌ لَنَا مَلِكًا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ إِلَهُ مُبْعَثٌ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ تِبَعَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا, قالوا وما لنا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 انَّا يَقُولُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ أَوَلَا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بس في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبي آية ولكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك لَائِكَ <تصفيق> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لكم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 قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاكُوا اللَّهِ كَمِّنْ كم فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ولما درجوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين